فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ ثُمَّ رَدَدْنَا لَهُ الْأَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ ممنون فمَا يُكَذِبكَ بَعدُ بِالدينين أَلَيْ سََّ مِأَحكَمِ الحكِمِين بِسمِ الل يَموحمانِ رحيم إِقُرَأ بِسمْنِ رَبّكَ الذي خَلَقَ خَلََ لِسَانَ مِنْ عَلَق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى ألا آه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرى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 كلا لا ان لم ينتغير نسف عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئا فمن يدعنا يدع الزبانيه كلا لا تقع واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدناك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامٌ هي حتى مطرع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة رسولٌ من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمرون ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيموا الصلاة ويغوتوا الزكاة وذلك دين القيمة ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها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 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ بسم الله الرحمن الرحيم والعاذيات ضبحاً فالموريات قدحاً فالمغيرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد